م ن ز ل ة ا ل م ح ب ة بسم الله الرحمن الرحيم يتشرف أ ب و هذا ان يقدم لكم هذه الماده فنستفتح بحول الله عز وجل منزله استبقت الاشاره اليها قبل وهي منزله المحبة. فقد من المحبه يمثلان جناحين يطير بهما العبد إ ل ى ربه عز وجل ذلن جناح الرجاء وجناح الخوف ف إ ن ا ل م ر ك ب ة التي يستقلها العبد الصالح وهو سائر إ ل ى ربه هي ا ل م ح ب ة و ا ل م ح ب ة هي جوهر ا ل ق ر آ ن الكريم وهي خص العباده وهي ح ق ي ق ة الدين بدءا ب ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله وان محمدا ل عبده ورسوله وذلك ان ا ل إ ن س ا ن المؤمن حينما يختار ان يكون عبدا لله كما اختار ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما معناه ان قلبه م ا ن ا الى الله ولا يميل القلب الا إ ذ ا كان محبه فانما المحبه في معناها ما يلام القلب والحقيقه ان هذا الامر عظيم جدا ولو علم الناس حقيقه الدين من حيث هو محبه لانكب عليه الجميع الا من غلف ّ الله قلبه وفسد طبعه ومسخ فطرته اما من كان ما يزال في قلبه مثقال ذره من ايمان وما يزال في قلبه مثقال ذره من فطره فانه لا يمكن الا ان يكون محبه ولولا ان ابليس المعلم يفسد على الناس ف ص و ر ا ت ه للدين و ل ل إ س ل ا م لما بقي أ ح د شاردا عن الله عز وجل من المسلمين الا وجاء ي ط ر ق بابه راغبا وراهبا لا يفارق المساجد أ ب د ا وتعلمون حديث ا ل س ب ع ت الذين يظلهم الله يوم ا ل ق ي ا م ة يوم لا ظل إ ل ا ظله ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد أ و بالمساجد ف أ ن يعلق القلب بالمساجد فليس له إ ل ا معنى واحد وذلك أ ن هذا القلب إ ذ علق في المسجد معناه أ ن ه ارتبط بالله عز وجل ارتباط المحب الموحد له وحده لا شريك ل ومن المعاني ا ل ر ئ ي س ة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله عز وجل أ ن ش ه ا د ة لا إ ل ه إ ل ا الله التي هي ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص وعنوان التوحيد إ ن م ا حقيقتها ترجع أ س ا س ا إ ل ى أ ن العبد حينما يشهاد فيها ويقر بها ف إ ن ه يفرغ قلبه من كل حب من ش و ى م ح ب ة الله عز وجل ل أ ن قول العرب آ ل ه ياله أ ي أ ح ب يحبه ذ ا أ ص ل ا ل ا س ت م ا ل وذلك أ ن ا ل إ ل ه من حيث هو اسم يدل على ص ف ة أ م ا اسم الله عز وجل اسم الجلال فهو اسم يدل على علم اسم علمي أ ي بمعنى والله مثل العلم و إ ن م ا لنفهم المقصود كما يسمي أ ح د سعيدا أ و محمدا أ و عمر أ و عليا فهذا يسمى اسم علم أ ي أ ن ه اسم يدل على جامعيه الشخص على ك ل ي ة هذا الانسان إ ن س أو هذا ا ل م م ى أي تسميه باسم معين حتى إ ذ ا ناديته عرف به واشتهر به ولله س م المثل الاعلى ه ولله مثل فاسم الله عز وجل العلم أ ي اسم الذي يدل على ذاته وحده دون سواه والذي لا يمكن أ ب د ا أ ن يشركه فيه أ ح د هو الله عز وجل هذا الاسم وحده لا يشارك الله فيه أ ح د أ ب د ا ولذلك كان ا س م ا مفردا حتى في ا ل ل غ ة لا يجمع ولا يسلم ما ت ي ش ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الجمع بين الله او المسلمين يطلع لا يهدد ف إ ن م ا هو اسم واحد ل أ ن الله واحد بالذات سبحانه وتعالى غير متعجل أ م ا ا س م ا ؤ ه الحسنى فهي اسماء تدل على صفات له ومن صفاته أ ن ه إ ل ه و ا ل إ ل ه صفه ومعنى كونه إ ل ه ا أ ي أ ن ه معبود محبوب وبما أ ن ا ل إ ن س ا ن وغير ا ل إ ن س ا ن قد يعبد من دون الله أ ن د ا د ا فيكون له إ ل ه آ خ ر من غير الله افرايت من اتخذ إ ل ه ه هوى اله اتخذ هو هو الهه إله هوى هو ف ا ل إ ل ه اذن خ ي ف ة لله وهي خ ي ف ة تتعلق بقلب ا ل إ ن س ا ن من حيث إ ن ا ل إ ن س ا ن يحبه الله عز、وجل. ولذلك ج و ل فهو يعبد ه ولذلك كانت هذه ا ل ك ل م ة ق ا ب ل ة للجمع و ل ل ت س م ي ة ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يمكن أ ن ي ع ز د م ح ب ي ن فتكون له آ ل ه ة ومن هنا جعلت العرب آ ل ه ة تعبدها من دون الله ل أ ن ه ا أ ش ر ك ت وعزدت ولم توحي وذلك ل أ ن هذا الاحساس إ س ب ا ل ع ل ا ي ه يرجع لدى العرب الى استعمال هذه ا ل ك ل م ة في كل معاني الوجدان يقولون أ ل ه ا ف ص ي ل ياله أ ل ه ا وولها اذا اشتاق وحن و أ ح ب والفصيل هو ابن الناقه الذي فصل عن الرباع فصيل اسم فعيل كما نقول فصيل للانسان الذي فطم عن الرضاع ئ حديثا يقال له فطيل كما يقال له رضيع اذا كان في مرحله الرضاع ئ ففصيل إ ذ ا هو ذلك الجمل الصغير الذي فصل اي عزل عن امه فهم يريدون فطمه حتى لا يرضع فيها فتخرج الام اي الناقه الى الحينه لترعى ويبقى الفصيل في البيت وهو حديث عهد بالرضاعه وبانتطار يعني حذب بالرضاع وبالخطاب ف إ ذ ا مضى وقت ما لم يعرف أ ن يفارق فيه أ م ة ناح هذا ص ف ر وللجمال نواحي عروض ان الجمال لها من اصوات تشبه بكاء الانسان إ ذ ا حزنت او حنت ف ي ن و ص هذا الجمل الصغير بكاء على أ م ه وفراقا فيقولون حل ي إيه؟ ن أ ي الفصير أي حنى و ش ت ا ق إ ل ى أ م ه ف أ م ه على المستوى اللغوي أ ق و ل اللغوي هنا اله اي أ ن ه ا محبوب لدى ذلك الفصيل م أ ل و ه ا م ح ب و ب ة فحينما نقول لا إ ل ه الا الله اي لا محبوب بصدق إ ل ا الله لا ن ع ب و د بحق إ ل ا الله ومعنى العباده ة وهذا ل أ ن عبد يعبد أ ي ذل يذل والذله شعور ج ز ا ل يعني القلب يذل أ ي يلين ولذلك سمي فعل العباده ل ع م ل ي ا ل ع ب ا د ة سمي ط طاعت. ا ع ة ا ل ط ا ع ة ا ل ط ا ع ة ت التي ي ب د المعاصي ولا يقال لفعل طاعه الا اذا حصل فيه امران ا ل أ م ر ا ل أ و ل هو ا ل ا س ت ج ا ب ة ل أ ن ك تؤمر فتستجيب صل تصلي زكي تزكي لا تبني لا ت د ن ي لا تترك لا ت ت ر ك ف إ ذ ا حينما ياتي أ م ر والنهي تستجيب هذا الشرط او ل أ ل ثم بعد ذلك الرضا فهو شرط خارق ولاحق أيه به ت ب د أ العمل و به تنتهي من العمل أ ي تتعود تستجيب ل ل أ م ر اللائي و أ ن ت راضي خطر بشده وذلك ما يعبر عنه ب ا ل ن ي ة أ ي ض ا و ب ا ل إ خ ل ا ص أ ي ض ا و ل أ م ر الله سمى الله عز وجل ص و ر ة ك ل هو الله أ ح د ب س و ر ة ا ل إ خ ل ا ص مع أ ن ه ا عنوان التوحيد ما سماها ص و ر ة التوحيد س م ه ا بالمضمون ب ا ل م غ ز ة ا ل إ خ ل ا ق ل أ ن ا ل إ ن س ا ن حينما يوحد الله عز وجل إ ن م ا معناه أ س ا س ا يخلص ل ط ا ع ه لك وحده لا تنسى وكل فعل أ ب ي ت ه و أ ن ت مغفره لن يسمى طاعه لو أ ن ذا ق و ة في شخص عبد ق و ة و س ي ط ه امرك أ انسان فعل من ف ذ ع ك ب ا ل ش ه ا د ففعلته فان تجد الحجر خوفا لا يعتبر ذلك طعاما ن يطيع لان ا ل ط ا ع ة م خ ر و ن ة ب ا ل م ح ب ة و أ ن ت حينما تفعل ا ل أ م ر الذي في أ م ي ر ت به تحت ا ل إ ك ر ا ه ف إ ن ما تفعله خوفا لا محبه、سنة. وهذا ليس المطاعم و إ ن م ا فعل تحت الضغط و ا ل إ ك ر ا ه ولذلك قال عز وجل لا إ ك ر ا ه ك فيه لا يقبل الله عملا ً إ ل ا إ ذ ا كان م ب ن ي على الرضا تفعله ع ن س ر ا م وهنا يحضرني ر ل فقهي ي ك ر ر ه كثيرا ومهم جدا لنفهم ما اقطع قال ا ل ف ق ه ا ر لو أ ن شخصا امتلع عن أ د ا ء ا ل ز ك ا ة يوم كان الجادي يدور ج م ع الزكوات العاملين ع ن ه الزمن السابق مكان ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ه هي أ س ا ك العمل ف ي البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة كان واحد مكلف من طرف السلطان, السلطان يمر على ا ل ب ح د ا ث والحداث ي جمع الزكاوات فلو أ ن ه ش و ا حج د ق لما اعطي ا ش ي ء يسخر ف ف إ ن السلطان ي ر ي م ه على أ ب ا ء ا ل ش بالذل و ي خ ر ج فيرد عليه ايجاد ماله حتى يستزيله بذل ثم بعد ذلك يطرح عنها لاخبار الزكاه ح ت ى ن صنف ي المال حسب ط ب ي ع ة ه لان اذا كان في ز ر ه ر م عروف مقدار يقول سلاحة كانت فيخرج م العامل ر و أربعين او ايجابي خ ر أن م ل أ ا ل ز ك ا ة أ و ي أ خ ذ ه ا منه قعرا قال العلماء هذا الفعل يسقط منه حق ويبقى حق ل أ ن ا ل ز ك ا ة فيها حقان حق للعباد وحق لرب العباد ف أ م ا حق العباد فهو حق الفقراء حق الفقراء وهو المال الذي أ خ ر ج يقول وهذه حق دين الفقراء اعطاني مادام تخرجنا منه لعلم من يسلب تعطى ا ل ف ق ر ا ء ما يعود شيئا فيها من رغم ل أ ن حق الفقراء م ف ص ا ف اما حق الله فهو العباد يعني أ ن الذي أ د ى ا ل ز ك ا ة الى البغي أ ن يكون بفعله مطيعا لله ولا ط ا ع ة إ ل ا مع المحبه و ا ل ر ب ا وهذا الشخص أ خ ر ج ت عنه الزكاه كرها فلم يحكم في قلبه رضا ولا م ح ب ة قالوا فحق الله باق ط عليه خ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ما اسقطت عنه حق ا ل ع ب ا د ة أ ي حق الله عز و هذا قياس م ض ا ر د يعني قياس تسمعيه جميع العبادات كل ع ب ا د ة لم يؤدها العبد بقصف طيب ب ن ي ة ر ا ض ي ة فهذا هي عباده باطنه انما الاعمال بالنيابه وانما تفيد الحصر كل عمل لم يبنى ع ل نيه التعبد فليس بعباده فيشترط ان تكون ا ل ع ب ا د ة مبنيه على نيه العباده ن ا الشك والعباده هي الرضا والخضوع القلبي وليس بشكل وحسب فلا قيمه لشكلي لا يدل على باطل ولا قيمه لباطل طبعا لا شك له الايمان قول وعمل ثم قبل ذلك وبعد ذلك أ ر ض ا ا ل ن ي ة و إ خ ل ا ق اخلاق ولهذا سميت شهاده ان لا اله الا الله ب ك ل م ة ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ خ ل ا ص في ا ل ل غ ة هو الصفاء خلص الحليب أي ص ف ص ا حليب خالص ل ا م خ ل ص بالماء او ب أ ي وثق خلص الحليب صفا ء خلص الحلال صفا ء من الحرام ف ا ل إ خ ل ا ص اذن س م ي ة س و ر ة الاخلاق لما ل أ ن التوحيد الحق هو ما صفى فيه ا ل إ خ ل ا ص لله الواحد ا ل ف ق ا ء كيف يحصل هذا لا ي ح ر إ ل الا إذا كان ا ع ب ب د م ح لله وجل ل عز إ اذا إ كان العبد محبا لله عز وجل و أ ح ب العباد في ر ب ه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحب ا ل أ و ل لربه في الحديث الصحيح ا ل س ا ب س عنه صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال لو كنت متخذا أ ح د ا خليلا لاتخذت أ ب ا بكر وفي ر و ا ي ة لاتخذت ب ن أ ب ي قحافه خليلا ولكن صاحبكم يعني نفسه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اتخذ الرحمن خليلا وفي رواية لقد اتخذت الرحمن خليلا كما اتخذ الله إ ب ر ا ه ي م خليلا خليلا هي أ ر ف ع د ر ج ة في المحبه نقول له خلل الشيء الشيء اي خالطه وشاركه اذا كان واحد صحيح ف ت ل ق انت وياه ت ه م ي ن ا ت وياه و صائله تمشي معه ر هنا ولكن لتعليك عن د ر ج في الصحبه إ ل ى درجه م ق ا ر ط ة في المال وفي كل ما يجوز ا ل م ق ا ر ط ة فيه يعني كما كان ي ق و ل و في واحد سيعفر بالبنزك الحقيقي في بلان و ث ل ا ن من فرقين الا يحرم الشركه اما ما يجوز الخلطه فيه فقد شارك له هذا ما ي ن ق ل ي صاحبك هذا خ ل ي ل ك يعني ينتم إ ل ى غ م ت ه و ي ن ب ع ن ي في ا ل أ ف و والعطاء و ا ل ص ر ف ة على الماده ويهزم اليد ويحضي بين يده يعني انه اذا ل ق ا س ي واحد كيسانه هو في حوضه ذ ه فوق ا ل ص ف ة هذه ا ل م خ ا ل ل ة أ و ا ل خ ل ة ولذلك درجه ا ل م ح ب ة التي كانت في قلب رسول الله عليه الصلاه والسلام لربه هي هذه ا ل ص ر ا ه يعني أ ن ه أ ح ب ه إ ل ى د ر ج ة أ ن ه خالق قلبه ع ل ي الصلاه والسلام ش ع ب الله بحيث لا ينفك عنه ف م ح ب ة الله كافضت خلف رسول الله عن شرف السلام بحيث لا تنصت حل لا يمكنش ت ف ر ق القرب بين س د ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ن ح ب ي الله عز وجل ليل نهار لا ينساش ربي عز وجل سبحانه وتعالى فكذلك كانت م ح ب ة رسول الله لربه عز وجل وهذا حديث صحيح ثابت في ا ل ص ح ة أ ي انه اتخذ ا لو ل خليلا ل ه كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر أ و ابن ابي صحابه لو انه كان ممكن ي ج ي واحد من بني ادم خليل ما الفرقوش بمحبه ا ل ي ر ه او و ح د هو أ ب و بكر إ ن ه صاحبه ولكن قالنا ت خ ذ ك الله عز وجل خليل ما ابقى ابلط بندم ولو كان أ ب ا بكر وما أ د ر ا ك ما أ ب و بكر صاحبه الذي القرآن الكريم ذكر في ا ل ذ ي وقف مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في أ ش د الاحوال ع س ر ة وكان معه على كل حال في اليسر والعسر وفي المكره والمنشر رضي الله عنه وارضاه ف إ ذ ا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ش أ ن ه ف ا ل أ م ة إ ذ ن م ؤ م و ر ة باتباع رسول الله قول ان كنتم تحبون الله ف ا ت ب ع و ن يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله الرسول الرحيم فنحن مؤمورون بابتلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهم صفاته عليه الصلاه والسلام شمائله انه كان محبا لربنا فنحن ايضا نجتهد ان نحب ربنا لاننا ان احضرناه حقا سهل علينا حمل كل شيء من تكاليف الامل و ا ل م ه في الدين وهذه ا ل م ش ت ع ا د للناس ليد المسلمين بشيء عام ان محبه الله عز وجل لم تخالط قلوبه ولو خ ا ل ص ت هذا تحولوا تحولا جذريا ولاصبحوا قوما اخرين الشيطان اللئيم يخبز ويخبز ويخلص على الناس دينه له مزاريره وله ملاهيه وله ظلمات يخرج الناس من النور الى الظلمات والذين كفروا أ و ل ي ا ؤ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات والمجتمع الظلمات في كل مكان وفي كل درس وفي كل ن ج ا ل وفي كل ميزان ويبقى النور واحدا لا يتعدد الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور فالنور واحد ل أ ن مصدرهم واحد ولذلك كانت ا ل م ح ب ة و ا ح د ة م ح ب ة و ا ح د ة إ ذ ا امتلك القلب فقد امتلك ورجل قلبه معلق بالمساجد لو كان قلبك معلقا بالمساجد حقا ف أ ن ا ذ ه ب لا تخشى شيئا في ا ل م س ج ما خاف الا ل أ ن ه حينما يحصل النداء ل ل أ ذ ا ن يدق قلبك و ي ت م و ك قلبك ل أ ن قلبك هنا أو هنا في الاحرف في المسجد معلق وكان في ا ل أ م ة قبل أ م ة ص ا ر ح ة في أغنب أ ح ولذلك ا ه و ل بنت منازلها على أ س ا س المحل اللي ي ر س و ل عمران ما يسمى اليوم بفن العمران شكل تخطيط المدن والمنازل لو أ ن ه م تذوقوا حقيقه ة مو المدن ا ل ق د ي م ة المدن العاشقه المدين. المدينه ا ل ل ح ن ا فيها ا ل آ ن و أ ي م د ي ن ة تشبهها ذ ه ل م د ي ن ه المدن اللي مبنواها زي النصارى والزواج زي النصارى للمعنى تتلقاها واحد من ل وذلك أ ن كل الطرقات في ا ل م د ي ن ة تؤدي إ ل ى المسجد أ ن ت ا ل ج م ا ن فيها كل شجره بالبناء تلووي حب جلل فيها كل الطرقات تؤدي إ ل ى المسجد وكل المساجد تؤدي إ ل ى ا ل ص ل ا ة ل أ ن المساجد ترفع فيها ا ل أ ذ ا ن وتقام فيها ا ل ص ل ا ة وكل الصلوات تؤدي إ ل ى الله عز وجل تؤدي إ ل ى الله و أ ك ر ب ما يكون العبد ل ل ربه وهو ثاني وفي الثالث الصحيح أ ي ض ا و إ ن أ ح د ك م اذا صلى يناجي ربه سبحان الله العبد كان قلب ا ل م د ي ن ة القلب ي ل ا ج ي لان ل م د ي ة الامه ج د لأن قد كانت ص ا ل ح ة و كانت قلوبها معلقه ب ا ل م س ج د و القلب هو و ا س ط ة الجدل أ ن ا و إ ن ج ي ج ه بلا مضغه إ ذ ا صلحت صلحا الجسد كله, وإذا فتدت فتدت كله. ولما إ تشوف قلب المدينه اصبح مكان في المدينه واطهر مكان في المدينه فاعلم ان هذه الامه بخير ولكن حينما تراه على العكس فاعلم بان الامه مريضه حينما تجد ان المسجد قل من يدخله وقل من يتركه فاعلم بان خللا حدث لله حينما بنت مدنها الجديده بلون مدن جديده ورح تقدر ب م س ا ف ة باش ت ب ق ل ف س ي وعد وقت سابق كنت مشي ل م د ي ن ة ك ب ي ر ة كل موضوع م د ي ل تقدر الغيره لما نزل ا ل م د ي ن ة النصرانيه قبل سنوات ك تمشي م س ا ف ة ط و ي ل ة جدا باش ت ب ق ل في الفلوق ن ك و ن بغيت مقهى عرض عدد المقاهي كان ق ل ب ي ه ا ل م ق ه ى والمقاهي ولا تجد حتى مقهى لتستريح فيها و أ ن ت مرتاح ل أ ن أ غ ل ب المقاهي تبيع الخمر بعدك ف ا ل ع ق ل ي ة التي صممت هذه الموزن ا ل ح د ي ث ة ل ي س ع ق ل ي ة من سلمي ع ق ل ي ة قلوبها غير م ع ل ق ة بالمساجد بل علقت قلوبها بالمصائب و ا ل ح م ا ر ا ت ف ا ث ر من هذه و أ ق ل من ف ل ك والناس تمضي مع هواه افرايت من اتخذ إ ل ه ه ه و ا فمن كان هواه معلقا بالمسجد لا يستطيع أ ن يبعد عنه م تقبلش بعد على قلبك فتبني لمكان قلبك قريبا منك هذا ك ل فقط ي ك ي ر إ ل ى ا ل أ ح و ا ل التي ت ب د ل في الناس من ا ل أ س ب ا ب الخطيره ا ل م د م ر ة ا ل م ن ب ر ا ح ان الناس فقدوا ا ل م ح ب ة في الله و ا ن فقدوا هذه ا ل م ح ب ة ل أ ن ه م شاهينوا لربه ولو علموا به لما فقدوها, ولو علموا به لما فقدوها. ل أ ن الله عز وجل شهد أ ن الموحدين من ا ل أ م ة و ث ا د ت الموحدين إ ن م ا هم اولو العلم و ث ا د ت خشع الخضه إ ن م ا هم العلماء كما في قوله عز وجل شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة وقولو العلم قائما بالقسط لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم وايضا إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء هؤلاء العلماء انما نقصد بهم العلماء بالله الذين علموا لله قدره وعرفوه ا له عز وجل فمن عرف لله عز وجل قدره بعلم أ ح ب ه وهذه ح ق ي ق ة التوحيد لم ا ا ذ كان الدين مبني اساسا على التوحيد لم ا ا ذ دعا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ث ل ا ث ة عشره س ن ة بمساء إ ل ى التوحيد و إ ل ى التوحيد فقط و إ ن م ا كان ا ت ش ر ي ع ب ا ل م ر ح ل ة المدنيه اغلب التشريع إ ن م ا كان بالمرحله ا ل م د ن ي سنة سنة والنبي صرح لو ز ي ا ن ل ف ص م ي م ث ل ا ث عام في الف وعشر سنين في المدينه ثلاثه عام ا ك ر من النصف كله في تقرير التوحيد من ناس حتى ان الخمر لم تحرم ب ن ف س و الا خ م ر ل حرمتها إلا بعد ا ل ه ج ر ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة بل ا كثير من الفرائض ما قربت ولا وجبت إ ل ا بعد ا ل ه ج ر ة إ ل ى المدينه ة ف ي وقد تصطاد سلسله من م تاريخ في الندوه وتاريخ ا ل ق ر آ ن وما ادراك ما تاريخ ا ل ق ر آ ن كله ب ت أ ص ي ل و ت أ س ي س التوحيد في قلوب العباد ا ل ا رهبتين قضيه فقط قضيه تصورات يعني اختفتهم ب أ ن الله واحد صحيح هذا مهم جدا وعشاق ولكن الشيء لا يفهمون ويحسوا شهاده ان لا اله إ ل ى الله كما هي فهم هي أليس إحساس、أمريكا. وهذا هو الذي ي ق ل الكثير من الناس الان في ا ل ج ه في عرش هذا الا اله إ ل ا الله وشرح الفجاه ولكن ص ب ق ا ل ل ما في صلى الشجاه اصلا م ن هو قلبه مريم قلبه لم يذق ما الايمان ولا طعم ا ل إ ي م ا ن ولا ح ل ا و ة ا ل إ ي م ا ن ما ذ ا ح ق ي ق ة لا إ ل ه إ ل ا الله ولا يذوقها الا إ ذ ا عرف الله م ع ر ف ة الله ت ب ي ع ان نطالع م ن ة الله في أ ن ف س ن ا وفي العطاء ن ق ت ب ي ا ل م ص ا ل ح ة جمال اسماء ً الله الحسنى الله عز وجل ع ر ف بذاته سبحانه وتعالى من خلال كتابه و س ن ة رسوله عليه الصلاه والسلام ومن أ ش ه ر أ م و ا ب تعيش ر لله طرق تعيش ر لله ك ث ي ر ة ولكن من أ ش ه ر ه ا و أ ع ل م ه ا اسماء الله الحسنى وله الاسماء الحسنى فادعوه بها ا ل أ س م ا ء الحسنى شيء مهم جدا ا ل ع ق ي ب ه ا ل إ س ل ا م ي ه اسماء الله التي هي د ا ل ة على صفاته للدار صفاته ا ل ن ا ز م ة التي بها نعرف لله قدره س ب ح ا ن هذه وتعالى الاسماء الحسنى أ ن و ا ر ه ا ما تزال تتدفق نعما لا ت ق ص ى على الشدائد من مارض يحتاج إ ل ى الله عز وجل الشافي يحتاج إ ل ى الله عز وجل الغني س ب ح الرزاق ن ه و ت ع ا ى ا ل سبحانه وتعالى ومن ت ع ا ل ى و ضاق به ا ل أ م ر احتاج إ ل ى الرحمن الرحيم في أ ي ش د ة كانت فهو س بصفاته ح ا وتعالى ن ه ب و ا س ن ا ئ ه يمد العباد ب ه ن الله حينما تدرك ل أ ن كل ك ب ي ر ة وكل ص غ ي ر ة من هذا الكون إ ن م ا هي ق ا ئ م ة بالله لا يمكن لشيء في الكون في السماء أ و في ا ل أ ر ض أ و في على امتداد الفضاءات في ا ل أ س ل ا ل وطبقات السماوات لا يمكن لشيء في هذا كله من الخلق من ا ل أ ح ي ا ء أ و غير ا ل أ ح ي ا ء لا يمكن ل أ ي شيء ابدا أ ن يقوم بذاته اطلاقا قد ي ن ت ج ع ذلك ابرق كل شيء مشدود وقائم بالله فالله عز وجل يخلق ويقوم بالاشياء القيوم أ يعني اجابها و شدها يمسك ا ل أ ش ي ا ء ان تزول ى رافع السماء بغير ع ا ل ى فهو إ ذ ا يمسك كل شيء أ ن يزول يعني يصف ويقترب م ن ه م تتضمنات النعم عن العباد من الخيرات والبركات والحسنات فهو سبحانه لا يفعل ذلك إ ل ا م ح ب ة في عباده إ ل ا ر ض ف ا به إ ل ا ر ح م ة ب ل ه يطعمنا ر ع ا ي ة ويسقينا ر ع ا ي ة من ر ع ا ي ة يعني يرعانا سبحانه وله نفعنا أ ش د مما ترعى الام ابنها الوليد يعني ا ل أ م التي تكون ا ل ر ض ي ع هي لا ينبغي ان تجد تترعى ا ح م ن على ا ل ر ع ا ي د هذا معنى ا ل ر ع ا ي ة يعني أ ن ا ل أ م لما كانت قبل طيفه السير كانت ج ل و ي الى خيبه ل ي ه انصح امانه لانه ب ق طريق يمكن أ ي حركه او ج ل د أ و ضروره بان ي ت ع ر ض و للاذى ب س ر ع ة ف ا ل أ ب ل يرعبنا و ا ل أ م ترعب لها م ح ب ة فيه هذه رعايه ا ل ش ي والله عز وجل أ ر ع ى لعبادته من ا ل أ م لابنها الوليد فحينما يسقيك ر ع ا ي ة يشرق الشمس على العباد رعايه د و ل ا ه لما أ ش ر ق ويغردها سبحانه وتعالى على العباد رعايه ويدير ا ل أ ر ض حول نفسها وحول الشمس لتنضج الثمار للعباد رعايه وليقع ما يقع من زمان ومن ابتلاء للعباد رعايه ه ذ ل إ ل ه و د و د ولذلك كان اسمه من اسمائه ا س ن ى الوجود الوجود ف ي غ ب ي ا ل م ب ا ل غ ة من الود قال العلماء الود هو خالق المحبه لما تم خبز المحبه تم خبزها ا ل خ ر ج ه هل يحب اسمه الود والله عز وجل وجود سبحانه ل أ ن ك تذنب ناشئه و ت أ ت ي ربك بقراب ا ل أ ر ض خطايا بل قد تبلغ خطاياك ع ل ا نشترى ظلمات بعضها فوق بعض ف إ ذ ا ن ق ي ت ه يوم ا ل ق ي ا م لا تشرك به شيئا غفر لك سبحانه وتعالى إ ن شاء قال ولا أ ب ا ل فهذا اله موجود محب ل إ ب ا د يرعاهم ر ع ا ي ة حينما تقرا ا ل ق ر آ ن الكريم و ا ل ق ر آ ن الكريم كلام الله كلام الله وانعن به كلاما تكلم به الله عز وجل اقراه وكان لا يخاطبك انت وهو كذلك يخاطبك أ ن ه لان الله عز وجل ارسال رسوله محمدا عليه الصلاه والسلام بالقران الكريم إلى, الى الناس وانت واحد من الناس وما تخليش ح س ب و ا هذا ل ا ح س ا س يزرعوه ابليس الانسان هذا الاحساس هو انه كان القران ما يعنيش انسان والقران لا تتكلم مع الناس كان لي انسان غير واحد في الناس والانسان عنده واحد منسيه كسوله لما يكون ل ا داخل ل ا واحد على ما كنت تتبيه الجماعه كيرخي ن الناس كنت واحد في ما لما الواحد كي يخدم تقول سيء يخدمه عرفها رجاني إحتاج وفيجب ل ن يشتعل الله ا ل إ ن س ا ن في ا ل ع ب ا د ة وفي التعامل مع ا ل ق ر آ ن الكريم خاصه هذا كلام الله ن ز ل على رسوله عليه الصلاه والسلام من ذ ك يانا ن ز ل على رسوله وخطب به الناس و إ ن أ ن ا إ ل ا واحد من الناس ف ق ت حدثت على الناس ما تصوره ما سعرف بالله لا ابدا اطلاقا هذا غ ر ط غرضت ا ل ع ق ي د ة أ و ل ا و غ ر ط الشريعه اما ب ا ل ع ق ي د ة الله سبحانه وتعالى ما ع ن د ه ش دور في م خ ا ط ب ة الله لا ت د ي ش الدور في الخطاب لان كل شيء درس دور في الخطاب هو ابن ابن ما يكليش انا ا ل آ ن هذه ا ل م ح ظ ة نتكلم مع واحد من هذا الجمع دي اسمه فلان و ع ز ي ن ه فلان م ن فلان العرب معرفه خ ا ص ة ونقول له كلام نفسه اللي شحص به ح ص ك ي هو وابن في السلوك فيه وحدث به في الناس ا ج م ع ي غيرهم مرحبا لان ابناء لا يمكن ان ينجي انه ع ن د ي ش ا ل ق د ر ة باش يجعل من ا ل ل ح ظ ة ا ل و ا ح د ة ل ح ظ ة كلمه أ و ثلاث أ و أ ر ب ع لحظات غير ي م ك ن الله عز وجل م م ك ن هذا بحقه الا ل أ ن ه لا تحكمه ا ل ل ح ظ ة ت ا ل ل عز وجل غير خاضع للزمان بل هو حاكم على الزمان والمكان سبحانه وتعالى ف إ ذ ا كان ذ ل كذلك فهو كبير الحسنة على مخاطبتك أ ن ت و أ ن ا والاخر والاخر وسائر ا ل خ ل ق أ ج م ع ي ن في ا ل وقت ا ل واحد أ ن ا ترى انه يسجد له كثير من الناس الشجر والدوام والنمل والحرث بحار ع والكواكب وسائر ا ل خ ل ق وكل يدعو بدعائه في خ ا ف ه نفسه كل طبقات الخلق كل واحد شيخ ابن ر ب الله ب س ل عنده هو في ح ا ج ة أ م ن يجيب ا ل م ب ت ر إ ذ ا دعاه و إ ذ ا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة ا ل ز ا ه ع إ ذ ا دعاه كل يرفع دعاءه الى الله عز وجل مستجيرا وطالبا وراغبا وراهبا ويسمع الله الجميع في وقت واحد ويعطي ا لا ج م ي في ع وقت و ح د لا يشغله احد عن أ ح د م ا ن كنت هذا راه الله عز وجل وهذا يكون من مفاهيم ا ل أ ل و ه ي ة ما الدين في ق ي ا س ل ي ذ د ت إ ل ي ه يعني ابن ذ د م ليس كمثله شيء س ب ح الله ن و ت ع ا ى ا ل فوق الجميع ما تحبمش عقلك ب س ل ز م ز د ت إ ل ي ه مستحيل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال لا ت ف ت ر و ا في الله ف إ ن ك م لن تقدروا قدره ما ت ق د ر ذ ا ت إ ل ي ه يزدد حيا ا ت إ ل ي مستحيل ل أ ن النسبيه قاصر عن ا ل إ ح ا ط ه بالمطلق كما يقول علماء المنطق ان كان النسب يضعيه محسوب عنده ب د ا ي ة وعنده ن ه ا ي ة محسوب خلايا الدفنقه بيدك ل ا هو ممكن أ ن تستوعبه بعقلك محدود ل م ا يعمرك ي ب ق ى ي ش د فكيف يمكن أ ن تتذكر في الله والله لا يشرك به شيء بل هو عز وجل ي و ش ر ه بكل شيء لا يمكن أ ب د ا ً ل ن س ي الضعيف النسبي أ ن يحيط بالكلي المطلق والله عز وجل سبحانه وتعالى عن كل وصف إ ل ا وصف الكمال ا ل ج ل ا ل محيط بكل شيء اذا كان ا ل أ م ر كذلك فالله عز وجل إ ذ ا بعجيب قدرته يرعى جميع الخلق, الخلق ويسمع لجميع الخلق ويعطي جميع الخلق لا يشغله أ ح د عن أحد هذا إ ل ه كثير و ج ز ي ر و ق ا م ل بان ي ح د و ت ه و إ ل ي ه القلوب و ا ل ع ب ا د ة هذه ح ق ي ق ة حينما تشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله ف م ع ل ى ذلك هكذا هذه ح ق ي ق ة تشيء واللي عنده فهم آ خ ر أ ن ه الله يجب در بلاد في سماع ا م ر ي ك هذا غراب توحيد غراب خطير ق ص وخطا و ش ر ي ع ة أ ي ض ا ل أ ن مطلوب من الناحيه العمليه ان تطلب الله عز وجل على كل حال و أ ن تجي إ ل ي ه في كل أ م ل ك في عسرك وفي يسرك ل أ ن إ ذ ا اخطات في مفهوم التوحيد خطا ل عمل الدين ا ل ل ي هو العمل هي ا ل ش ر ي ع ة أ و الشرعي اذا ا ل ق ا ئ ل الذي يقودك إ ل ى ربك هو محبته سبحانه وتعالى قلت ولا تحبه إ ل ا إ ذ ا عرفته وانما تعرفه باسمائه وصفاته وكتابه د ا ر ي على ذلك كله اسماء الله الحسنى وصفاته العلى تبدا بكتاب الله عز وجل وكتاب الله يقول ما لازال للناس اجمعين ليقراه كل واحدين على ويزان فيه يعني فالويدان هي النص يقرا نصون الفلان القران شاهد نفسك في ويزان الله وانما ميزانه كتابه عز وجل لما تقرا آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن الكريم شوف نفسك به ا ل آ ي ا ت اين انت منها آ ي ا ت الصديقين والصالحين آ ي ا ت الصالحين والكافرين آ ي ا ت الخير وشروط الخير آ ي ا ت الضلال وشروط الضلال بين هذا وذاك مراتب الشتاء اين انت منها كتاب الله انزل لتبصر به دلوقتي. شوف به الكون شوف به نفسك و ا ل ح ي ا ة حولك وكل شيء ابصر به و أ س م ع ما اشد انصاره و إ س م ا ع ه ا ل ق ر آ ن الكريم يبصر ا ل ل ه ويسمعه فتحتاج ذ ا الى ان ت ت ح فقط بصيرتك ف إ ن ه ا لا تعمل ا ص ا ر ه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور و ا ل قلوب القلوب بكتنا فايما قلب يشردها لك تفسير نفسه الحمد لما ما يستغفرش الانسان من البنك ت س د ي ر خ ط ي ئ ة و ت س د ي ر ن ق ط ة سوده في ا ل وتحقق ا ل خ ط ي ئ ة أ خ ر ى و ت س د ي ر ن ق ط ة س و د ة في القلب وهكذا ن ق ط ة على ن ق ط ة حتى ي س ب ح هذا القلب أسودة مزخيا ك ا ل ف و ن ج ي أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يحرف معروفا ولا ي م ك ر منكرا القلب في التلف وهذا كلام للنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف و ر ض و ا ل خ ط ا ي ا على ا ل ك ل و ب عرضا ح ص ي ر ة ح ص ي ر ة من شاف الناس يخدمون ح ص ي ر ة ح ص ي ر ة ف ي ن ت ي و ه ا خيث مع خيث مع خيث يخدمون ا ف ل و س فيذكروه نفيذ والنفيذ هو من أ ش د ا ل أ ش ي ا ء ا ل ثلاثه ل أ ن ك تشد خيط يلزم ولا يلزم ولا خيط يلزم موحده وتقطعون تقطع ولكن لما دبروا م ع ق ه م ت ج و ا ومعاهم الاخر ا ل ث ا ل ث والرابع والخال حتى ي ف ت ح نسيجا يجلس ويقوي جدا ف إ ذ ا ن ت ج ت الخطايا عن أو نتجت على القلب أ و ن ت ج ت عليه ب ا ل أ ح ر ا ق صارت غ ل ا ث كالحصير قويا م ك ي ن ا فتغلف القلب تغليفا كما غلفت قلوب بني اسرائيل وقالوا قلوبنا غلف و ا ل ع ي ا ل ل ه والشيطان هذا دابه وسعيده لعنه الله يسعى غ ل ي لتغليف ا ل ق ل ب فيما القلوب ا ل د ر ج ه المتعاليه بانه شيء صغفه فيما يجري الرضاعه ابليس ي ش القلب يحاول يخلفه ب أ س و أ الذنوب ج ل ب على ف ن ب و ب ف ر ع ه قبل أ ن يتوب ا ل ع م ل حتى أ ن يتمكن ا من ذلك القدر ويقي و ح ن ا ا ل ا ل ب و ا د ي القمامات و ا ل ص ا ذ و ر ا ت ولذلك كانت ن ص ي ح ة محمد صلى الله عليه وسلم للعباد ولمؤمنين اتخ الله ح ي ث ما كنت و أ ت ب ع السيئه ا ل ح س ن ة ت ل ك ه هذا من جوامع ا ل ك ل م يعني من أ ر ف ع الكلام لابن عصاه بن ا ل م ص ت ص ر ا ل ع ج ي ب ا ل ب ا ن ع ا ل ز و ا ء ش ا ذ حقيقته كما عبر ابن كريم رحمه الله هذا الحج ح ش ي ج د ا جدا و م و ج و د ولكن ما ليس القلوب إ ذ ا ظ ن ن ت يصعب عليها ان تستفيد من كوخر النبوه و أ ت ب ع من ا ل إ ك ب ا ع مباشره ا غ ل ط سيئه اذنبت ت ب ع هذه الحاسره تدير م ن و ر ة مباشره ة متناج ب لانه غضار هذه السيئه التي تفرق بحال المكروه ي تقوم بالنسج مع ما ق ب ت في قلبك من سيئات المطر السيئه و ص ا ب ق ه السيئه وعم ت ا ت د من عطفك وتغليف ي قلبك تغليفا عرض الحصير عودا عودا وختمرا ح تشبيك البراقه قلعها في حين قبل ان تصبح ن س ي ئ ة ل أ ن ك تكون ب ن س ي ئ ة جامد العنف من قلبك و أ َ ت ْ ب ِ ع ا ل س َّ ي ئ َ الحسنه َََ ة فعل تؤدي الى مفعولين لقبه واحده يجوز ضربه بضربه واحده و َ أ َ ت ْ ب ِ ع السيئه َّ ترى شعودي لنبل حسنه ََ شعودي ثاني في المكان في فعل واحد مما يدل على تزامن فعل اللوحه الموحده في الغلطه حتى ثم اضعت بها بحسنه قال عليه الصلاه والسلام تمحوها وهذا يسمى في النحو جواب ا ل أ م ر وجواب ا ل أ م ر يحيد ا ل ن ج و م أ ت ب ع س م ح ه إذا ي تنجح يعني ا ن م ئ ا ت ا ل م ئ ا ه ل ا ن ك اكشف حينما تتبعها ت ن س ح ه ا كامله ة ا ت خ ل ي ناوله ه ك ا م ل ة و ا م ئ ا ت ا ل م ئ ا ه ت م و ه ا فالعبد اذا تخلص من ذنوبه ذاق ح ل ا و ة الايمان حينئذ وحينئذ فقط العبد اذا يتخلص من الذنب يتطهر منه ي ج ي د ه كما يقع ل ل إ ن س ا ن ا ل م ذ ك و ن لضرب الروح فيبقى بحاسه الشل فيبقى شيشل زير يحيد م ن الروح هو تعرفها ي ذ يبرع لك ا ذات ل ي أني ي و م ش ه ا الرائحة م ر و ف ا و لا يمثل م ن ك ر يعني الحق ما يبقاش يبلو والباطل ما يبقاش ع ر ف فلما المنكر ما يقدرش ي ن ك ر ه علاش ما ن ك ر ه ما د ه م و هو معروف ما ع ر ف ه هو معروف كان يعرفه سيد الخضار اختلط عنده ر ا ئ ح ة الخيريه ب ر ا ئ ح ة الشر عن انت ب ي ل م س ل ي ن ما يفرق بين ا ل ر ا ئ ح ة ط ي ب ة ا ل ل ط ي ف ة و ا ل ر ا ئ ح ة ا ل خ ل ي ف ة التي ن تتجد عنده مع ان عند الناس ا ل ا ث ي ا ل ب ا ر ي ن ما تجديش ر ا ئ ح ة منعزه و ر ا ئ ح ة م ن ح ر ف ة كذلك الذنوب و ا ل أ م ا ل الصالحه لدى العبد الذي له قلب ي ذ و ب فلتدرك المحبه ة جرب قلبك من الخطايا لذاق ا هذا المعنى الذي تحدث عنه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام واخبر ل ل س ا م و أ به الصالحون ممن ذاقوا ح ن م ا قال الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم ومن الناس ليتخذوا س ن ل ل ه من ا دون الله اندادا يحبونهم كحب الله ه والذين م ا امنوا الناس ت خ ذ من اشد ه حبا لله ر ي ب ن سواء كانوا أو أو أحجاراً أحجاراً غير ماذا لهم جبزهم توقع مع الله تعالى فهذا ما يحبونهم كحب الله فهذا قذر الطعام الطيب والطعام ا ل ر ب ي طب ا ق ش د و ا ي ط ي ه دخن سندير م ب ت ف ع ه حول اند ينصر قادرين بين ا ل ر ا ئ ح ة ا ل ط ي ب ة و ا ل ر ا ئ ح ة ا ل خ ب ي ث ة ي ح د و ن ه كحب الله ج ا د العند ب ي ن م ن م ؤ م ن صافي القلب أ ش د حبا لله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله أ ش د فيها ت ص د ي ر العند ه يفضل حب الله على كل حب وحب الله أ م ر لو ا ن ت ل ك على عبد قلبه لما وجد بعد ذلك ر ا ح ة إ ل ا في الاقتراب منه يسلي في حب الشبلاد او في حب ش ي و وحب شئ ا ش ب ل ا د فقد م راحه اليه ينحت إ م ا في ح ا ل ة مما يكون هو في حب الذات قريبا من محبوبه أ و من المكان الذي يحبه أ و ف ح ا ل ة ثانيه من ي ك و ن أ خط رقم سافر غابل د عنه د العبد المحب لربه لا يجد راحته الا في حاله إ م ا ان يكون إ ل ى جانب ربه و أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو س ا ج أ و يكون في ح ا ل ة ا ل ش ي ر إ ل ى ربه ولذلك ركب النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الحسنات على الخطوات التي ي خ ط و ه ا العبد إ ل ى المسجد وهو يقصد الصلاه من يقربه من بيته شيء سوى ا ل ص ل ا ة في عظيم الا يخرجك من ا ل ب ي ت أ و من م ت ص ا ر ك او من مكان ع م ل ح ي ث الا ا ل ص ل ا ة ف ي ا ل خارج ماله غبي صلى ا ل ا أ ق ل ولا أ ك ث ر تركت المال و ا ل أ ع م ا ل وتركت س ك ي ن ة المنزل ودفء الفراش تقصد في خطواتي وشاء إ ل ى الله في الظلم وقلبك منير ن المناسب الظلام على أما وقال الظلام كغبيئة لان العبد إ ذ ا خرج إ ل ى الله لا يقصد إ ل ا الله فقلبه منور بنور ل الله وبطره منور الله فهو يرى بنور الله ويسمع بسمعه عز وجل سبحانه وتعالى بشر ا ل م ش ا ئ ي ن إ ل ى المساجد في الظلم بالنور التام يوم ا ل ق ي ا م ة أ و كما قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يسير إ ل ى الله عز وجل إ ل ا محب ل له إ ن ن ا في ح ا ج ة سبيله الى مطالعه في الاء الله, الشهيد ذات على الله رعا رعا في الانفاق والافاق نشتهي ب ا ذ ا ت ن تاملوا وتقدروا و ت ض ب و ا و ت ن ب و ا على هذه المعاني التي لم ان ا ل ل ن هو الله شكون هو الله ش ك ن الله ش ك و الله ش ك و الله ش و ن هو ا ل و ن هو ا ه شكون هو ا ل ل و ن هو ل ل ه ش ك و ل ل و ن هو الله في ن ا ك ن هو ا ل ه ش ن الله شكون ه الله ش و ن هو ا ه ش ك الله ش ن الله ش ن الله و ن الله شكون ه الله ش ك ن الله الله ن الله ش ك ن هو الله ش ك و الله شكون الله الله شكون هو الله ش ك و ل أ ن خلاله سبحانه وصفاته هي صفات نحو كل صفاته تقربك اليه وتحببك فيه و إ ن م ا يضيع ويضل من جهل ن ه ا كثير من الناس فيقلبوا على أ ش ي ا ء ترضي أ ن ف س ه م ضرار افسد الناس المال و أ ف س د ه م كثير من أ ر و ا ن الضرار من ا ل ن س ا ء والشهوات زين لله ن ا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من ا ل د ا ر و ا ل س د ب ا ت والخيل المسومه والانعام ع ا ن لينجد الزاد راحته راحته إلى والحرب زين ا ا الإنسان تزين سطر من ت من ا ح ولكن المشكله هو في ط ر ي ق ة الوصول لهذه ا ل ر ا ح ة لو قاصد فيها أقول ف ي ه الله ا عز وجل لوجد راحته فيها حقا ل أ ن ه لم يقصدها لذاتها و إ ن م ا قصدها لله سبحانه وحينما يقصدها لذاتها ن د خ ل في قوله عز وجل ومن الناس من يتخذوا من دون الله أ ن ب ا د ا تحبونهم كحب الله فلا يجد ر ا ح ة لا فيها ولا في غيرها وفي الحديث ا ل ق د ف ي عبدي أ ن ت تريد و أ ن ا أ ر ي د ولا يكون إ ل ا ما أ ر ي د كيف تتعارض إ ر ا د ة العبد مع إ ر ا د ة الله إ ر ا د ة الله ق ا ض ي ة غ ا ل ب ة والله غالب على امره سبحانه وتعالى هو القاهر فوق ع ذ ا د ه ن ت تريد و أ ن ا أ ر ي د ولا يكون إ ل ا ما أ ر ي د ف إ ن أ ط ع ت ن ي فيما أ ر ي د مكنتك مما、تريد. لو تطيع الله فيما يريد الله يعطيك الله ما تريد أ ن ت فان اطعتني فيما أ ر ي د مكنتك مما تريد ولا يكون إ ل الا ما ا أريد ف ع ب د إذن قاقض ما ا ولكن بالمنهيه ا ش ر ع ي فمعلى ذلك أنه يعرف لله قدره هذه هذه حرام هذه حرام ف أ ن ت تعرف لله قدره فمحبه ت لدم ق ا ض ي ة على م ح ب ت ن ا دونه وخاها ا ل م ا ل ع ز ي ز عليه ولكن ل ن هذا الشكل من المال حرام انتهي عنك ل أ ن ك أ ح ب ب ت الله فوق م ح ب ت المال فالله يعطيك من رزقه المال الحلال و تبقى في قلبك محبه حضر حضر حضر حضر الله هذا مغلور يقود ا ل ح ب ة الى الله ولا يحرمه من أ ي شيء من خيرات الدنيا وخيرات ا ل آ خ ر ة ولكن الشيطان يضل ا ل إ ن س ا ن و ي م ن ي ياعبه ا ل ف ك ر والله عز وجل هو الغني سبحانه وتعالى ما أ ر ي د منهم ن رزق وما أ ر ي د أ ن يطعمون إ ن الله هو الرزاق و القوه النكيم اللهم امن الحق حقا و ا ر ز ق الجزاء وارنا الباطل ا باطلا باطل وارزقنا اجتنابه واجعلنا لك م الشاكرين اللهم اجعلنا ممن يحبك ويحب رسولك ويحب الصالحين من المؤمنين اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا م د ا ا ل مهتدين لا ظالمين ولا مضلين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين ا ل م ش ر ق و ا ل م د ر اللهم طاهرنا ل ن خطايانا كما يلقى الثوب ا ل أ ب ي ض من الدرس و اللهم اعطنا في ديننا اللهم اعطنا في ديننا اللهم ا ع ن ا في ديننا في اللهم ع ا ف ط ن ا في ديننا و ع ا ف ط ن ا في د ا ن ن ا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفو و العافيه في الدين والدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الصلاح والتقوى والفلاح اللهم رشدنا و ر ش د بنا واجعلنا لك من الشاكرين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد و آ ل ه وصحبه س ل م ا ر ك رب حزتي ع اجمعين يسحون س و ل ل مرسلين والحمد لله ل م ا ا رب ع